بدي على البرية شالتي شالتي ورفعها رفعتها إلى أمتي أمتي بدي على شالتي شالتي ورفعها رفعتها إلى أمتي وعلى عدو الله عنت الوظا كلئذ يصرع بصاعي هجمتي وعلى عدو الله عنت الوظا كلئذ يصرع بصاعي هجمتي هجمتي, هجمتي أرسلتها عطرها بقضيفة قذيفة في وجهي تداها وندتي ذلتي ارسلتها عطرها بقضيفة قضيفة في وجهه تداها وندتي ذلتي ولعلها سخط خطايا حديثة لتكون مفتاح لي الجنة ولعلها سخط لتكون مفتاحي لباب الجنة جنة لن تلين لغاصب متبرج إنها ترادت نحنتي أبلا نحنتي فوق السناط أنا مشدودة وجميع شديد رهبتي فوق السناط أنا ملي مشدودة وجميع غركالي رهبتي, رهبتي أنا يشتاح صيبرا مقديمي مقديمي محدثي في الله <سؤال> انسم عودتي عودتي انا قادم يشتاح صيبرا مقديمي الله عودتي وعلى عدو الله <سؤال> اعلنت الوضع <سؤال> كالليل يصرع بصاعق هجمتي وعلى عدو الله اعلنت الوضع الذي يصرع بصاعق هجمتي هجمتي هجمتي انا قادم دين الحنيفة منهجي منهجي اقضي باليمان اشحد همتي. همتي انا قادم دين الحنيفة منهجي منهجي اقضي باليمان اشحد همتي يتحفز الاعصار بين جوانحي متربصا للتقريري متورتي يتحفز الاعصار بين جوانحي متربصا للتقريري ودورتي دورتي. ساميت هامت المزوم من بها متي، وكتبت عزة أمتي في عزتي. عزتي ساميت هامت المزوم من بها متي، وكتبت أمتي في عزتي. ورسمت دربي نحو أشرف غاية، ترجى ولو جرعت كأس ورسمت درب نحو أشرف غاية، ولو إن الجهاد هو, الطريق والمسجد رحلتي رحلتي إن الجهاد هو الطريق عرفتُه، والمسجد الأقصى منارة رحلتي. إن الجهاد والطريق عرفتُه، والمسجد الأقصى منارة رحلتي. وإذا الدم النهرا سال إنه في حومة الميدان مهر قضيتي. وإذا الدم إنه في حومة الميدان مهر قضيتي. بدي أطع على البرية شالتي شالتي ورفع طهرم في ذايل أمتي, أمتي على البرية شالتي شالتي ورفع طهرم زل في وعلى عدو الله عنت الوضع كلئذ يصرع بساعه هجمتي وعلى عدو الله عنت الوضع هجمتي هجمدي. هجمدي.